وَجَوَزْنَ بِبَنِي إسرَِلَبَحررَ فَتْ بَعهُم فَأَتْبَعهُم فِرعوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَْو وَعَدْوَ حتىََّ إِذَا أَدَرَكَهُ الغَرًاكُمْ ققال قَالَ أَمَنتُ أَنَّهُ لَا لذی امن لذی امن بہ بنو اسل مسلم ال ا نو وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ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 فَلول كََتْ قَرِييَةٌ آمَنَتْ فَنَفَه إِمَنُهَا إِللاا قَوْمَيُون سَلََّا إِللاا قَوْمَيُونُ سَلََّا آممَنُوا كَشَفْنَ عَنْهُ معذاَابَ الْ الخِز فِي الحياتةِ الدُّنْيياَا وَمَتَّعْنَاهُم وَمَتَّعْنَاهُ إى خِي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 تبرو ان کو مل موری ن جنا وزل کے نالم کلیہ سوئ تمفی شکی ديني فلا اعبد فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن اعبد الله الذي توفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين وَأََّ قِمْ وَجَكَ لِّين حَنِيفَو وَلَا تَقًُاَّ مِنَ الْ المُشكين وَلَا تَدْعُ مِن دُون اللَّهِمَا لَا يَم فَعْكَ وَلَا يَذُروك فَإِم فَعَْلتَ فَإِكَ إِذَم مِنَ الظَّالِمين